أو يلقى إليك كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليك كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون